والسماء ذات البروج واليوم المهود وساهد ومشهود Bo la ens وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقلون الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا أعوذ بك الكبير إن بطشك كان شديد بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ